بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد بيان موارد الاستثناء انتقل إلى حكم التملك القهري للكافر انا من اول خل اسجل هذه الكلمة وهي انه نحن لسنا بحاجة الى هذا البحث نحن الذين alsnlan lamen nog men bijevoerde duidelijnen, yadollen kafir, lamen jagen Allah, op de Sbil daak de ضعف السناد إنما أمرت ببيع عبد مسلم وقع تحت يد الكافر لم, لم تقل أنه الكافر لا يملك بل بالعكس ظاهر في أنه يملك ولكنه يباع عليه يجب أن يباع عليه هذا وعليه فاصل دليل عدم تملك الكافر للمسلم لم يتم هذا في الملك الاختياري فما, فما ظنك بالملك القهري بعد لا يبقى مورد للبحث ولكن هنا نذكر كلمات القوم بقدر ما يسعو المجال بالنسبة للملك القهري فالشيخ الأنصاري رحمه الله مثل بهذا المثال لو ورته الكافر من كافر أجبر على البيع فمات قبله كان هذا العبد ذلك للكافر ولنفترض انهما كانا كافرين ثم اسلم العبد حتى لا يقال لماذا اصلا اعطيا هذا الى الكافر او نفترض انهما كانا مسلمين ثم كفر المولى على كل حال فذاك اجبر على البيع ومات قبل ان أن يبيع مات وانتقل انتقالا أهريا إلى وارثه الكافر لأن الكافر يرث الكافر وإن كان الكافر لا يرث المسلم الشيخ رحمه الله رضوان الله تعالى عليه تورط في دعوه تعارض بين دليل نفي السبيل وعموم ادله الارث يقول دليل نفي السبيل يمنع عن الارث وعموم ادله الارث تثبت الارث واخذ يبحث عن المرجع لما الى اي شيء نرجع مثلا نرجع الى استصحاب بقاء رقيه العبد الشيخ النائمي رضوان الله تعالى عليه في منية الطالب وهم أنا ما صار لفرصة أراجع التقرير آخر من تقريري الشيخ النائمي في منية الطالب هكذا يقول يقول عن تعليق مفصل على كلام الشيخ كلام الشيخ الأنصاري يقول نفي السبيل لا تدل على نفي الملكية بل تدل على نفي السلطنة. وعليه لم لا نقول بأن المال ينتقل من المورث للكافر يرثه الكافر، ولكن يمنع أن تسلطه على هذا ويباع عليه. والحاكم الشرعي يحجره يكون من قبيلي المجنون الذي هو محجور أو الصغير الذي هو محجور هذا الكافر محجور عليه بالنسبة لهذا العبد المسلم يحجر عليه ويضاهي عليه وينضهم فلوس ما ما يظلمه ينضهم فلوس كما أن المورث من قبل كان محجورا عليه الآن هذا وارثه ولكنه يكون محجورا عليه والرواية والشيخ النائني اعت... اتفاقا اعتماد ليس على الآية الآية تقول اجنبيه عن مقامنا وإنما اعتماد على تلك الرواية ان أمير المؤمن صلى الله عليه قال بيعوه علي وبيعوه من المسلمين وينضوا أفلوسه الشيخ النائم معتمد على ذيك الرواية يقول ديك الروايه منحت عن استقرار العبد تحت يد الكافر ويجب ان يباع يقول فلنقل الشيخ النائم هكذا يتكلم يقول فلنقل ان Telkerrivaje, elleet die talet dat elleel-Muslimin, dellet għala, botlan, temlik, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, يملك للكافر فلنقل هكذا وذلك لا في مورد لا في مورد ما إذا كان كافرين ثم أسلم العبد أو كان مسلمين ثم كفر المولى لا ذلك ما ملكنا وإنما صار هو الشكل ولكن في مورد نحن نريد ان نبيق هذا العبد المسلم من الكافر فلتكن الرواية تدل على بطلان هذا البيع وذلك لأن النهي عن المسبب نهي عن السبب هكذا لنقول انه حينما قال لا ملكوه إذن يعني لث عليه النهي عن المسبب نهي عن السبب والنهي عن السبب يدل على البطلان مثلا أن البيع منهي عنه فهو باطل فلنقول هكذا لكن هذا هذا لا يأتي في باب الإرث في باب الإرث مسبب وسبب ما موجود وفد الشيء المنهي عنه ما موجود خوف ذاك ما ثار ورث هذا ورث فهنا سبب ومسبب ما موجود والناهي ما موجود وعليه فلا تشمل الرواية هذا المورد ثم يقول الكلام الغريب في في بيان الشيخ النائيني هذا وما أدري كيف صدر هذا الكلام ما, ما أفتكر أنه كان ينبغي أن يصدر من الشيخ النائيني رحمة الله عليه الكلام الغريب الصادم من الشيخ النائيني هذا يقول لو سلمنا دلالة الآية على نفي السبيل دلالة, دلالة آية نفي السبيل على نفي تملك الكافر حتى بالأسباب القهرية قل يمد الآية ما علاقة لو دلت فهي راجعة إلى الأسباب الاختيارية سلمنا أنها تدل حتى بالنسبة للأسباب القهرية دلت علانا في السبيل يقول هذا المورد وهو مورد الموت أن المالك الأول مات الكافر فانتقل إلى هذا الكافر الجديد يقول هنا بعد تسليم تلك المقدمات هذا ما مشمول الآية لماذا بعد تسليم انها تشمل حتى الاسباب التهرية ما مشمول للآية ما مشمول لباب الارث لماذا يقول لأنه في باب الإرث لا توجد ملكية جديدة حتى تانع عنها الآية الملكية ما تحركت خيط الملك لم يتحرك خيط مرتبط احد طرفيه مرتبط بالعبد والطرف الاخر مرتبط بالمالك هنا هذا الخيط باقي على حاله انما الذي تبدل مالك راح اجى مالك اخر مكانه والخيط نفس الخيط وهذا بخلاف باب البيع او بخلاف باب التبدلات في باب البيع الخيط يبدل حينما نبيع ابيع هذا الكتاب من زيد الخيط بدت خيط الملكية الذي كان مرتبطا بي بهذا الكتاب بالبيع هذا الخيط رفق ازيل وجيء مكانه بخيط اخر هذا في باب البيع وكذلك في باب باقي التملكات القهريه اما في خصوص الارث بالذات الخيط باقي على خاله انا متت اجي مكاني ابني التحرك في طرف المالك المالك صار مكان مالك اخر والخيط نفس الخيط اذا ليست هذه ملكية جديدة حتى تشملها الآية وتنفي فتيش كلام صادر من الشيخ النائني رضو الله تعالى عليه وأورد عليه السيد الخوئي رضو الله عليه بهذا الإيراد الواضح رحمه الله يقول أنه ما معنى أن الخيط لم يتبدل الملكية متقومة بطرفين بالمملوك والمالك فأي الطرفين إذا تبدل الملكية تبدلت والخيط تبدل كيف نتصور أن الخيط باقي على حاله والطرف تبدل ونقول أن الارث ليس معناه ان أن الخيط تبدل بخيط آخر الخيط نفس الخيط وإنما الحركة بين, في بين المالكين مالك رخ ومالك جاء مكان هذا ما معقول وعليه فهذا الكلام غير صحيح وإشكال السير الخوي متين ولا جواب عليه على كل حال نرجع الى كلمات الشيخ النائم يقول رحمه الله لو سلمنا ان ايه نفي السبيل تنفي تملك الكافر حتى بالاسباب القهريه فلماذا يقول خذ افرض أن نفي السبيل آية نفس السبيل كان في تملك الكافر حتى بالإسورة القارية لماذا يقول الشيخ رحمه الله انه يقع التعارض بين الآية وأدلة الإرث الشعري موجّد؟ بل الايه حاكمت على ادلت الارث حاكمة بملاك النظر الحكومه تدرون انه بعده ملاكات هذا هنا يقصد الحكومه بملاك النظر يقول اليس الدليل الذي دل أصلا أدلة موانع الإرث حاكمة على أدلة الإرث مثلا الدليل الذي يقول أن القاتل يمنع الإرث الدليل الذي يقول أن القاتل مانع عن الإرث هل هناك أحد يفترض أنه هذا هناك تعارض بين الدليل الذي يقول أن القاتل مانع عن الإرث وبين أدلة الإرث ويجب أن تلحظ النسبة وسأفرض دليل مانعية القاتل يتقدم بالاخصيه هل هكذا يقال؟ أو لا؟ يقال ان دليل مانعيه القتل عن الارث ناظر الى ادله الارث فيتقدم على ادله الارث بالحكومة بملاك النظر خذ كذلك في المقام دليل مانعيه الكفر عن الارث في خصوص العبد المسلم خذ الكفر ليس مانعا عن الارث حينما يكون المورث ايضا كافرا الكفر ليس مانعا عن الارث لكن في خصوص العبد المسلم فرغنا ان الايه منعت وجعلت الكفر مانعا عن الارث خذ هذا يتقدم على ادله الارث بلا اي تعارض لانها مثل ادله مانعيه القتل هذا مانع يمنع أدلة الإرث تدل على الإرث بحد ذاته وهذه الأدلة تذكر الموانع وأدلة الموانع جميعا ناظره أدلة الموانع على الإرث جميعا ناظر إلى أدلة الإرث وتحكم عليه هذا هم إشكال للشيف رحمه الله بعد ذلك الشيخ الأنصاري يدخل في بحث وهو أنه هل يلحق بالإرث التملكات القهرية الأخرى أو لا وهنا يأتي هذا السؤال أنه ما هي التملكات القهرية الأخرى؟ التملك القهري اول ما ينتقل ذهننا من كلمه التملك القهري ينتقل الى موضوع الارث لان الارث قهري فما هي التملكات القهريه الاخرى هنا تصدى الشيخ النائيمي رحمه الله بجمع عدد من التملكات القهريه الاخرى غير الارث فيقول لو دخل الكافر في من اوقف عليه العبد المسلم أنا كان انا مسلم وعندي عبد مسلم اوقفته على المساكين صدفة وقفة عامة أوقفتها على المساكل صدفة كافر مع الكفار أصبح مسكينا فدخل قهران دخل تحت هذا العنوان هذا بناء على أن العين الموقوفة مملكة مثلا للموقوف عليهم فهنا هذا ملكية قهرية. مثال آخر أنا اشتريت الأبد المسلم من الكافر بأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي قال بيعه على المسلمين بعه علي أنا مسلم. هذا العبد الكافر كان تحت يده عبد المسلم باعه علي اشتريته ثم قبل ان اقبض ال... قبل ان اه... قبل القبض تلف الثمن قبل ان يقبض ياخذ ثمن ذاك تلف خذ هذه الفقهاء يقولون تلف الثمن كتلف المثمن قبل القبص من ماله المالك الاول فهنا حينما تلف الثمن رجع العبد كهرم الى ملك الكافر هذا مثال ثاني مثال ثالث هذا المثال الثالث قهري من طرف واختياري من طرف اخر يقول لو حصل لو انني فسخت انا اشتريت العبد من الكافر باعه علي بامر امر المؤمن الله عليه ثم التفتت الى الغبن باعوا علي بسعر غالي مثل ففسخت هذا الفسخ من طرفي مقهر هذا, ال... هذا أنا فسخت لكن من طرف فجوع عبد المسلم إلى ملك الكافر قهري الكافر ما أجل يشتري مني وإنما بفسخي رجع عليه هذه بعض الأمثلة جمعها الشيخ النائي رحمه الله. خب. فهل هذه التملكات القهرية حالها حال الارث كما أن الارث تملك قهري هذه هم تملقات قهرية. فهل بل لو, لو بنينا على أن الارث صحيح يتوم أبارث بعض في هذه الموارد هم نقول أنه هو الملك قهري فكالإرث يتوم أو لا هنا الشيخ النائين هنا يكرر كلامها الذي قلنا أنه مستغرب ولا نعلم كيف صدر من الشيخ النائني رحمه الله هنا يكرر فمره اخرى يقول ان هذه الملكيات القهريه تختلف عن الارث لان الارث كما قلنا ما يبدل خيط الملك الخيط نفس الخيط وانما التحرك في طرف المالك المالك الاول راح اجل مكان مالك ثاني فهذا ما مشمول لو قلنا بان آية نفي السبيل تمنع عن البيع ونحو ذلك ما تمنع عن الارث ولكن تلك الايه بناء على تماميه تلالتها تمنع عن هذه الاملاك القهريه جميعا لانه في هذه الموارد من الخيط ثبت دل. ليس ان الماء مالك اجى ما كان مالك مع ثبوت الخيط على خاله على خاله الفسخ يعني ازاله الخيط الفس معنا هذا او مثلا الانفساخ تلف المال قبل قبضه من مال باعي هذا انفساخ معنى زوال الخيط وهكذا هذه الموارد هي موارد زوال الخيط وإذن لو سلمنا أن الآية تمنع تمنع أيضا عن هذه الأمور هذا كلام الشيخ النعيني ويرد عليه نفس ما أورده السيد الخوي الله عليه في المسألة الأولى في المرطب السابق نفس الشيء يرد عليه هذا بعدين الان ما اذكر الشيخ عندي كلمات اخرى او لا امكن أطالق ونرى انه ماذا سنقول في الكلمات الاخرى للشيخ رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته